إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بعثرت علمت لفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرد العالمين؟